بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عفى الله عنه باب الادغام الادغام لغة الإدخال وهو مصدر ادغم على وزن أفعل كأكرم عند الكوفيين ومصدر إدغم على وزن افتعل كذكر عند سبويه والبصريين فهمزته على الأول أي على مذهب الكوفيين قطعا وعلى الثاني وصل الكوفيون ماذا يقولون لهذا الباب يقولون باب الادغام باب الادغام والبصريون باب اليدغام باب اليدغام الفعل عندهم ادغم ادغم فلا عندهم اليدغام باب اليدغام هذا مذهب السيبويه والبصريين فالهمزه عندهم وصل وعند الكوفيين قطعا هذه فائدة قبل الدخول في تعريفه قال واصطلاحا الاتيان بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك من مخرج واحد بلا فصل ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة دفعة واحدة ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة أي كحرف واحد ولهذا لما كان النطق دفعة واحدة وكان كحرف واحد الحكم ببعض الأحكام التي ترتبت على أحد على الحرف الأول أخذها يعني ماذا على الأحكام العارضة ما دام على الإضغام فإنها تكون كحكم واحد مثال ذلك التفخيم التفخيم الذي التي هي ماذا تفخيم الراء او ترقيقها تفخيم الراء او ترقيقها هذا تابع للحرف الثاني فمثلا عندما تقول هره الراء مفخمه ام رققه مفخمه لماذا لانها مفتوحه هل نقول الرأو المضغمة برأي الأولى ساكنة والثاني متحركه الساكن قبله كسرة ما هو الحكم حيث التفخيم والترقيق ترقيق والمفتوح تفخيم فهل نقول هر راه هر راه هر راه نعم نرقق مع الراء الاولى ونفخم مع الراء الثانيه الجواب لا ينطق بهما المتكلم دفعه واحده إذن الحكم واحد يتبع الحرف المحرك تقول هره بالتفخيم كذلك بالعكس لو كان ذريه ذو هذه مضمومة بعدها رأسا ساكنه والراء المشددة مكسورة الراء الأولى ساكنة بعد ضم والثانية مكسورة فالراء هنا مرققة باعتبار أن الحرف المتحرك مكسور أم مفخمة باعتبار الحرف الأول ساكن قبله ضم مرققة فتقول ذرية ولا تقل ذر ذرية ذر ذرية تفخم الراء ولا ثم ترقق الراء الثانية ينطق بهم المتكلم دفعة واحدة فالحكم في التفخيم والترقيق يأخذ حكم الحرف المتحرك ولا عبرة بالساكن حينئذ في هذا الباب قال. الاتيان بحرفين اولهما ساكن وثانيهما متحرك من مخرج واحد بلا فصل ينطق بهما المتكلم دفعه واحدة ويدخل في جميع الحروف الا الالف اللينه يدخل الادغام يمكن أن يمكن اي حرف ان يضغم في مثله الا الالف اللينه لماذا لانها قال لأنها لا تقبل الحركة ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا والشان في الادغام ان يكون الحرف الثاني متحركا وما قبله ساكن فتضاد نعم الالف اللينه لا, لا بد أن, ان تكون ماذا ساكنا وما قبلها وأن يكون ما قبلها مفتوحا والادغام الادغام يسكن الاول ويكون ماذا الثاني متحركا فلا يمكن الإضغام في الألف اللينة إلا بقلبها حرف آخر تقلب همزة وهي الألف اليابسة أما الألف اللينة فلا لا يمكن ادغامها قال والغرض من الادغام التخفيف ويكون باعتبار أصله في المتماثلين الغرض من الإضغام ما هو التخفيف؟ ويكون باعتبار اصله أي أصل الادغام ليس بخصوص ما سندرسه في هذا الباب بل باعتبار أصل الادغام ككل في كلام العرب فيما ندرسه وفيما لا ندرسه في هذا الموضع يكون في المتماثلين في كلمة نحو مرة أصلها مرر أصلها مرر وفي كلمتين نحو قل له قل هذه اللام الأولى في كلمة واللام الثانية في كلمة أخرى قل له, قل له ادغام ويكون في المتقاربين في كلمة نحو اذ وقد عرفت أصلها في باب الإبدال عرفنا أصلها ما أصلها اذ تكر اذ تكر على وزن ماذا افتعل ثم قل لبتا والافتعال دالا فصارت اذ دكر ثم حصل ادغام المتقاربين الذال في إذ والدال التي هي أبدلت من التاء إذ تكر إذ, إذ ذكر إذ ذكر إذ دكر. نعم قالوا في كلمتين نحو قل ربي وسنقتصر في هذا الباب على ادغام المثلين في كلمة طلبا للاختصار ولأنه اللايق بالتصريف ثم قال اعلم علمني الله اياك انه يعني من اراد التوسع سيجده في الكتب الكبيرة في باب الادغام ونقل هذا المبحث نقلت مباحثه الى كتب التجويد وهو اصله من علوم الصرف فاخذ اهل التجويد منه ما يناسب علمهم واصره مباحث صرفية لغوية حتى مخارج الحروف أصلها مباحث لغويه نقلت الى كتب الى كتب التجويد مباحث الإملاء مباحث لغويه تكتب أو تذكر في كتب النحو والصرف فنقلت الى فن مستقل هو فن الاملاء الى اخر ذلك قال اعلم علمني الله اياك انه اذا اجتمع مثلان في كلمة فالقسمه تقتضي اربع صور مثلان في كلمة دال مع دال ذال مع ذال سين مع سين قاف مع قاف مثلان في كلمة لفظه مثلان في لفظه واحدة باعتبار الحركة والسكون لهذين الحرفين نعم تبه الان معي عندك مثلان حرفان متماثلان في كلمة واحده باعتبار الحركة والسكون إما أن يكون المثلان متحركين كلاهما متحرك أو كلاهما ساكن او الأول ساكن والثاني متحرك أو الأول متحرك والثاني ساكن هل بقيت صورة رابعة الخامسه خامسة؟ هل بقيت صورة خامسة؟ ليس هناك صورة خامسة هذه تسمى قسمة عقلية معناها أنه لا تكون إلا أربع صور أربع صور لا تزيد حركة وسكون اثنان وحرفان اثنان اثنين اثنان في اثنين بكم بأربعة الاثنان متحركان الاثنان ساكنان الأول ساكن الثاني متحرك الأول متحرك الثاني ساكن أربعة صور هل يمكن أن يكون الأول ساكنًا والثاني ساكنًا أن يجتمع ساكنان في لفظة واحدة الجواب لا كم بقيت صور بقيت ثلاث بقيت ثلاث أن يكون متحركين ان يكون الأول ساكناً والثاني متحركاً، أن يكون الأول متحركاً والثاني ساكناً. إذا كان الأول ساكناً والثاني متحركاً، فهذا ادغام بدون إشكال. ساكن بعده نفس الحرف متحرك. ماذا يحصل؟ ادغام شد يشد شدنا. شدا الدال الأولى اضغمت في ماذا في الدال الثانية ما فيها إشكال وإذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا أو كان المثلان متحركين سياتي الكلام على هذا فقال فالقسمة تقتضي أربع صور من أين جاءت الأربع صور من حاصل ضرب اثنين الذي هو الحركة والسكون في اثنين الذي هو في المثلين مثلان متحركان إما أن يتحرك جميعا أو يتحرك الأول ويسكن الثاني أو العكس أو يسكن جميعا فأما سكونهما جميعا فممتنع فبقي وراء ذلك ثلاث صور الأولى أن يسكن الأول ويتحرك, ويتحرك الثاني فالأصل حينئذ وجوب الإضغام نأم مثال رد وزنه فعل رد رد وزنه فعل فأصله إذن رد رد دن رد دن وجب الإطعام لسكن الأول وتحرك الثاني وجب الإطعام اللسان لا تحسن إلا الإطعام في مثل هذا اللسان لا تحسن إلا الإطعام رد لا يصلح القلق لهن فتقول رد دون رد دون ماذا إنما اللسان يحسن الإطعام في مثل هذا رد دن. الثاني أن يتحرك الأول ويسكن الثاني وهذا ممتنع اي في مثلين متحركين ونعن عفوا ان يتحرك الاول ويسكن, ويسكن الثاني وهنا وهنا يمتنع الادغام لان شرط الادغام ان الاول ساكن هذا الاول متحرك شرط الادغام ان يعني الاول يكون الاول متحركا والثاني شرط الادغام إما أن يكون الأول ساكنا فيضغم فيه أو يكون متحركين أما الأول متحرك والثاني ساكن يمتنع الاضغام. مثال الفعل شدد تو شدد تو مثلها شددنا مثلها كررت مررت مسندا إلى ضمير رفع المتحرك اول المثلين فيه متحرك والثاني ساكن الدال مع الدال الأول أولى متحرك ثاني ساكلة فلذلك امتنع الإضغام إلا في لغة ضعيفة لم يعتبر السكون لعروضه بسبب اتصال الضمير فأضغموا وقالوا شدته شدته تقول شددت الحبل كررت على الخصم مررت بالمسجد هذا فك الإضغام ما ليس هناك لا يمتنع الإضغام أما اللغه الضعيفه ان تقول مرة شده تقول شد على بابها وتاتي بالتاء تقول شدة كره على بابها كره هذه لغه ضعيفه ومثل شددت في امتناع الادغام اشدد من قولك اشدد ببياض وجوه المتقي التي هي في التعجب اشدد طيب الصورة الثالثة أن يتحرك جميعا هي المقصودة بال بالدرس ستأتي إن شاء الله تعالى معنا في الدرس القادم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شدوا الاي لا اله الا أنت استغفرك واتوب